بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى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 بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَذَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ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 عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للتي هي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 با بالشر با دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 ما جعلنا له جهنم ما يصلها مذنوبا مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولائك كان سعيهم مشكورا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا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 ك الكبر أحدهما أو فَلَا فلا تقل لهما وَلَا ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وخفظ لهما جلا حلل من الرحمه قل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتِ ذا القرب حقاً والمسكين وبن السبيل والمسكين وبن السبيل ولا تبذِر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقنا نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا وَلَا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومٌ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ في الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَصُورًا وَلَا تَقَرَّبُ مَا لَلْيَتِيمِ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُوَ أَشُدَّهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ السَّوُولَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْلِقَ الْأَرْضَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون إذا لبت غو إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عبما يقولون علوا كبيرا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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَانْذِرْ بِهِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۖ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَلْيَحْذَرِ ۚ وَأَنَا أُحْذِرُكُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا نحن أعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا اذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوك الامثال انظر كيف ضربوك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اين الَمَبعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مرة سَيُنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بثم الا قليلا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 إِنَّ شَيْءَ يَرْحَمكُم مَّا هُوَ إِنَّ شَيْءَ يُعَذِّبكُم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ باتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة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 قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 وما من أَن أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما من عن أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ النَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونوخوفهم فما يزيدهم إلا قغيان كبيرا وإذ قلنا للملاك تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس قال إلا إبليس قال أسجد لمن قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لا ان اخرتني الى يوم القيامه لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتن كن ذريه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك. واجنب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان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 أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا تجدون لكم عليه لبيت بيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندع كلونا سبئما بهم فمن أُوتي كتابه بيميله فأولئك قرأون كتابهم فأولئك قرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وَمَن كان فيها ذي أعمى فهو في الآخرة أعمى وما كان فيها ذي أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كذول يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غير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 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد بِهِ نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي وقل ربي أدخل لي مدخل صدق وآخر جلي مخرج صدق وجعل لي وجعل لي من الذين كسلطانا نصير وقل جاء الحق وزق الباطل وقل جاء الحق قَوْلًا بَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أعرض ونأى بجانبي وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح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 إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا قل إن جت بعث والجن على أي يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل إِلَّا إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملاك تيمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك رسوله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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِيٍّ وَنَزَلْنَاهُ تَزِيلَ قُلْ أَمْنُ بِهِ أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَعَ عليهم يَخْرُونَ لِلْأَذْقَالِ سُجَّدًا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 أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا